في هذا اللقاء العلمي المبارك الذي نتشرف فيه بتدارس بعض شمائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن والعشرين رسول وسلم وفي الحديث الثالث عشر بعد المئة حديث في في عيش عليه أبي هريرة الباب الثالث باب ما جاء الله الله الثالث المئة صلى بعد عشر بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله و ع ل ه وصحبه ومن سلم ت س ل ي م أ م ا بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في س ا ع ة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أ ح د ف أ ت ا ه أ ب و بكر فقال هذا الحديث طويل ولذلك لعلنا نشرح ه في أ ث ن ا ء ا ل ق ر ا ء ة ما ر أ ي ك م نعم شوفوا الجمله في س ا ع ة لا يخرج فيها العاد يعني لا يعتاد اخرج ل و فيها ليس له عات يخرج فيها ولا يلقاه فيها أ ح د يعني لا يزوره فيها أ ح د هذه ا ل س ا ع ة يكون في بيتي ي ع ا د يكون في ب ي ت ي ل أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قد قسم وقته بين أ ه ل ه وبين الناس فهذه س ا ع ة أ ه ل ه خرج إلى الى م س ج خرج جاء وخرج د رواية الحلو في بعض ل إ المسجد فاتاه فاتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أ ب ا بكر قال خرجت أ ل ق ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ظ ر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أ ن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم و أ ن ا قد وجدت بعض ذلك فانقضى يعني خرج الثلاثه عن رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من بيته إ ل ى المسجد فلقي أ ب ا بكر رضي الله عنه ولقي كذلك عمر واجتمع ا ل ث ل ا ث ة على ح ا ل ة و ا ح د ة أ ف ض ل من خلق الله عز وجل في ذلك الزمان هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وصاحبه أ ب و بكر وعمر ما كان في بيوتهم ش ن ي أ ك ل و ن لا خبز ولا غيره、نعم. و أ ن ا قد وجدت بعض ذ... ذلك فانطلقوا إ ل ى منزل أ ب ي الهيثم بن التيهان ا ل أ ن ص ا ر ي وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا ل م ر ا ت ه أ ي ن صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا ان جاء أ ب و الهيثم ب ق ر ب ة يزعبها فوضعها نعم أ ب و الهيثم ا بن التيهان اسمه مالك ا ل أ ن ص ا ر أ ح د النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكان رجلا كثير النخل والشاي لذلك اختاره النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لهذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ب ا ر ك ة وفي هذا جواز الذهاب إ ل ى بيت الصديق بدون د ع و ة و ا س ت ح ا ب من تراه ولم يكن له خدم يخدمونه ولذلك لم يجدوه فقالوا ل م ر ا ه اين صاحبك أ ي زوجك فقالت انطلق يستعذب لنا المعني ا ت بماء العذب نشربه فلم يلبثوا ان جاء بنيته ث ق ل يزعبها يعني يحملها وقد اثقلته فوضعها نعم ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه ب أ ب ي ه و أ م ه نعم جاء يلتزم يعني يعانق وفي هذا دليل على جواز ا ل م ع ا ن ق ة في الحضر و عند طول الغياب و عند ك ث ر ة الشوق ولا يتخذ هذا س ن ة ولا ع ا د إ ن م ا المعانقه من السفر ويفديه يعني قل فداك أ ب ي أ م ي فرحا بمقدمه صلى الله عليه وسلم حق له ثم انطلق بهم إ ل ى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إ ل ى ن خ ل ة فجاء بقنو القنو هو عنقود النخل التمر العنقود الكبير الذي يحمل التمر اطاعه من ا ل ن خ ل ة هذا اسمه قنون جمعه قنوان فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ل ا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إ ن ي أ ر د ت أ ن تخيروا ت من رطبه وبسره يعني هذا دليل على كرمه رضي الله عنه أ ن ه قطع هذا القنو الكبير و الذي كان ت ك ف ي منهم رطبات ن ا فاكلوا أ ك ل و ف أ وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ت س أ ل و ن عنه يوم ا ل ق ي ا م ة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد وهذا من العجب أ ن يخرج النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم جائعا من بيته إ ل ى بيت صديق من أ ص د ق ا ئ ه رضي الله عنه ف ي أ ك ل تمرا ويشرب ماء ويعد ذلك من النعيم فما ح ا م ل ا ل ي و م صلى الله ع ل ي ه و د ى و ا ل ع ا ف ي ة نعم فانطلق أ ب و الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات د ر يعني لا تذبح لنا حلوب نهاه النبي, النبي صلى الله عليه و آ ل ه و عن ذبح الحلوب、نعم. فذبح لهم عناقا أ و جديا ف أ ت ا ه م بها ف أ ك ل و ا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال ف إ ذ ا أ ت ا ن ي سبي ف أ ت ن ا أ ر ا د أ ن يكافئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ف أ ت ي صلى الله عليه وسلم ب ر أ س ي ن ليس معهما ث ا ل ث يعني سبينا السبي ر أ س ي عبدين ن نعم على ف أ ت ا ه أ ب و الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اخترلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن المستشار مؤتمن وهذه اللفظة ذهبت, مثلاً هذه اللفظه ذهبت مثلا ان المستشار مؤتمن مؤتمن نعم خذ هذا ف إ ن ي ر أ ي ت ه يصلي واستوصي به معروفا وهذا دليل على فضل ا ل ص ل ا ة و ت ز ك ي ة أ ه ل ه ا و أ ن من يصلي خير من لا يصلي نعم واستوصي به معروفا فانطلق أ ب و الهيثم إ ل ى ا م ر أ ت ه ف أ خ ب ر ه ا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ا م ر أ ت ه ما أ ن ت ببالغ حق, حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا ب أ ن تعتقه فقال هو عتيق وهذا دليل على, صاحبة على فضل ا ل م ر أ ة ص ا ح ب ة الدين و أ ن هذه ا ل م ر أ ة ذات ح ك م ة حيث أ م ر ت زوجها أ ن ينفذ و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن يصنع له معروفا و أ ع ظ م المعروف عتقه فاعتقه و رضي الله عنه و ر ض ا مع ش د ه عدد م ل ي ه ن ا م فقال صلى الله عليه وسلم إ ن الله لم يبعث نبيا ولا خليفه ة إلا ل و ب ط الا ن ن بطانة ت ا ا ب تعمر م ع عن ر و وتنهو ف ل م ن ك ر وله ب ط ا ن ة ا ت أ ل و خ ب ا ل ومن يوق ب ط ا ن ة ا ل ل س و وقيا ء فقد ا ب ط ن ة خاصة الرجل الذين لا يخفى عليهم شئ من حال لا ظاهره ولا باطنه خاصته أ ص د ق ا ؤ ه مستشاروه فهذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة نفع الله بها زوجها فاعتق الله هذا الرجل بسبب استشارتها وبسبب رايها المبارك قال بطانا لا تلو خبانا يعني فسادا إ م ا بطانه ص ا ل ح ة و إ م ا ب ط ا ل ة فاسده الحديث هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم جله في السنن لكنه بطوله عند الترمذي رحمه الله ولكن جل ا ل ف ا ض ي ومن ذلك بعضه في البخاري معلقا رواه بتمامه الترمذي في السنن وروى ب ق ي ة أ ص ح ا ب السنن هذا الحديث مفرقا ومقطعا وروى البخاري بعضه معلقا、نعم. عن سعد بن أ ب ي وقاص قال إ ن ي ل أ و ل رجل أ ه ر ا ق قد دما في سبيل الله عز وجل و إ ن ي ل أ و ل رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد ر أ ي ت ن ي أ غ ز و في ا ل ع ص ا ب ة من أ ص ح ا ب محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ن أ ك ل إ ل ا ورق الشجر والحبله حتى تقرحت أ ش د ا ق ن ا و إ ن أ ح د ن ا ليضع كما تضع الشاه والبعير و أ ص ب ح ت بنو أ س د يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إ ذ ا و ظ ل عملي هذا الحديث له ق ص ة وذلك أ ن سعد رضي الله عنه قد ولي بعض بلاد العراق فوقع ب ي ن ه وبين أ ه ل ه ا بعض خ ص و م ة فشكوه الى عمر رضي الله عنه ف أ ر ا د سعد ان يدافع عن نفسه فقال هذا الحديث إ ن ي ل أ و ل رجل راق دما في سبيل الله وذلك أ ن سعد رضي ا ل ل ه كان يصلي مستخفيا في م ك ة فاتاه بعض أ ه ل ه ا فاذوه فرمى بعضهم بعض فاصابه ف أ د م ا ه في م ك ة قبل ا ل ه ج ر ة فهذا أ و ل دم ن ه ر ي ق في سبيل الله قال و إ ن ي ل أ و ل رجل رمى بسام في سبيل الله في بعض السرايا قبل غ ز و ة بدر في بعض السرايا لقي في رابغ لقي سعد و م ع ه بعض المشركين فتراموا بالسهام ف أ و ل سهم رمي في سبيل الله سهم سعد ا ل ر عنه ا ل ع ص ا ب ة ا ل ج م ا ع ة و ا ل ح ب ل ة ثمر الشوك ا ل ح ب ل ة ثمر الشوك ت أ ك ل ه البهائم الحبل ثمر الشوك ت أ ك ل ه البهائم تقرحت أ ص ا ب ه ا ل ق ر ح ة يضع كما تضع الشاه والبعير يعني يضع البعر اليابس ثم قال و أ ص ب ح ت ا ل س ع ز ن و ن ف ي ا ل د ي ن ن ي يعلمونني ل أ ن ه م زعموا انه لا يحسن ان يصلي فتعجب يقول لنا سابع سبعه كيف لا احشن ا ل ص ل ا ة ظلموه بهذا فانتصر الله له سبحانه وتعالى عن انس قال ق ا ل رسول ل ا ه الله, الله عليه قبل قبل وسلم قبله ع م ر بن عيسى لا لا لا ل آخره قال د رأيته ق لقد قال, لقد رأيتني قال فقال رأيتني عتبه بن غزوان لقد ر أ ي ت ن ي و إ ن ي لسابع س ب ع ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إ ل ا ورق الشجر حتى تقرحت اشداقنا فالتقطت ب ر د ة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أ و ل ئ ك ا ل س ب ع ة أ ح د إ ل ا وهو أ م ي ر مصر من الامصار وستجربون الامراء أ م ر ء بعدنا ا لتغير ح ه كانوا على ش ل النبي ع مع عليه ي وسلم فتغير حالهم بعد هذا إلى خير عظيم ومع الله صلى وآله فتغير خير خير بعد هذا هذا إلى أ الدنيا وملوكها قال وأزهدهم وإنكم س ت ج ر بعدنا و ن الأمراء ب ف ت ع ر و خ ي ر ن يعني معنا نسنة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في اوذيت ل ل ه م ا يخاف أحد أ ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أ ح د ولقد أ ت ت علي ثلاثون من بين ل ي ل ة ويوم ومالي ولبلال م ا ي و ل طعام ي أ ك ل ه ذو كبد إ ل ا شيء يواريه ابط بلال هذا الإسلام في أول لما حصر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الشعب في شعب عامر في م ك ة أ خ ي ف في الله وصبر أ و و ي في ه الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ومن ذلك أ ن ه م حاصروا الطعام عنه فلا يصلوا إ ل ا شنواليه بن بلال رضي الله عنه و ارضاه وهذا الحديث كذلك رواه الترمذي رحمه الله تعالى الذي ل قبله ي صحيح شهر ه ا ا ل ل قبله بعضه ح ب ظ ك م الله القراءه الصحيحه ة في الترمذي ل ك في الترمذي <تصفيق> وعنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا, غداء ولا عشاء من خبز ولحم إ ل ا على ض ف ف عن ل ى كما مر ع انس على اجتماع ل ا ا مع الضيوف مع بعضهم عبد الضيوف الضيوف قال عبد الله قال بعضهم هو ك ث رضي ة الأيدي معنا ل ف ف كثرة ا ل أ د ي وكثرة الله ن يعني ا ا س ض الأضياف ي في و وجود رسول ف صفة جاء باب ما ا أكل ل ل صلى الله عنه ل وسلم ي ه ع أنس رضي ا ل ل عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ك ل طعاما لعق اصابعه ا ل ث ل ا ث ل أ ن النبي صلى الله عليه و آ ي ا كل الثلاث ولذلك لعقها والحديث عند اليه مسلم وغيره عند اليه مسلم وغيره نعم أمام أحمد من السرطة وعن ش ر عن ابيه عند الترميذي الله رحمه ومسلم قال رسول ياكل ه وسلم باصابعه الثلاث ويلعقهن إن أن الطعام ونحوه سنة الأصابع طعامه الطعام ولعق الثريد مثلا يوكل يوكل يوكل وعن انس بن مالك يقول اتي رسول الله سلم بتمر ف ر أ ي ت ه ي أ ك ل وهو مقع من الجوع يعني يجلس محتبيا مصلداً ظهره الى الجدار من شدة الجوع صلى الله عليه زهدي عليه الجوع جوع من لانه من زهدي لانه الجدار مصلدا الى صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله وسلم اللفظ حفظكم العدل المسلم حفظكم بارادة وهذا زاهد وهذا شدة ظهره عديث عند والذي آس مسلم الإمام ق باب ل ه عند ل مسلم م م ا كما الذي ق ل ل ه ه ك ا ما في وغيرهما مسلم نعم باب ما جاء في ص ف ة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آ ل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز, من خبز الشعير يومين متتابعين حتى ق ب ض رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعير عندهم أ ر ض و أ ن و ا ع الحبوب ومع هذا ما شبع منه النبي صلى الله عليه واله و ن س ل ن وهذا من زهده صلى الله عليه واله وسلم والحديث عند ن ا م س ل م وغيره ك ذ ا ك البخاري الحديث متفق عليه بعد على تقرير مع الأفضل الحديث متبق ل ي ه م اختلف ا ل ض ي ا ل سيدنام وعن أ ب ي أ م ا م ة الباهلي قال ما كان يفضل عن أ ه ل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير يفضل يعني يزيد يعني بالكاد يكفيهم ل أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال اللهم اجعل قوت آ ل محمد كفافا يعني يكفيهم ولا يزرهم شيئا هذا معناه وعن رواه رواه رواه عباة تعالى من التلميذي التلميذي الحديث رواه التلميذي الله رحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو و أ ه ل ه لا يجدون عشاء وكان أ ك ث ر خبزهم خبز الشعير ر الظهر طاويا يعني جائعا يبيت بلا عشاء صلى الله وغداؤهم كان الغداء كان وسلم وقته يعني يبيت عليه قبل قبل صلى ل ظ فمن قبل الظهر إ ل ى الفجر لا ي أ ك ل شيئا صلى الله عليه وسلم طاويا وكان أ ك ل خ ب ز ي خ ب ز الشعير مع قلتي وضعفي وعدم جودتي ل م ذ رحمه الله تعالى وعن أبي حازم الله سهل بن أنه قيل له تعالى قيل وعن عن سعد بن أبي ا ك ر رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي عن الحواري قال سهل ما ر أ ى رسول الله سلم النقي حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه, نثريه ثم نعجنه النقي أ و الحواري نوع من ا ن و ع الدقيق ا ل أ ب ي ض الناعم هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لانه ط ح و ن بقوه م ن خ و ل بعد هذا ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و مناخل و إ ن م ا كانوا يخبزون الشعير ننفخه ثم نخلطه بالماء ثم نعجنه نعم الحديث ميو ستوحلين ا خ ر م ي ي رحم الله تعالى وعن أ ن سبما ل ك قال ما أ ك ل ن ب ي صل... الله صلى الله عليه وسلم على خ ي و ا ن ولا في سكر س ك ر ج ة ولا خ ب ز له م ر ق ق قال فقلت ل ق ت ا د ه فعلى مكان و ا ي أ ك ل و ن قال على هذه السفر يعني على ا ل أ ر ض الخيوان مثل ا ل ط ا و ل ة الصغيره يوضع يرتفع عليها الطعام و ا ل س ك ر ج بعض ا ل أ و ع ي ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ح س ن ة ولا خبز له مرقق يعني الدقيق ا ل أ ب ي ض الناعم كل هذا ما فعل للنبي صلى الله عليه و سلم مع سهوته و س ر ه على السفر يعني على يطرح ث ب ر فيكون في عليه ه ت خ ر ج الترميري الله رحمه باب ن م ج ه و ا ل خ ا ر ي والنسائي ما جاء في إ د ا م رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ا ل إ د ا م الخل إ د ا م ه يعني الذي ي أ ك ل ه مع خبز الشعير خبز ا ل ش ع يؤكل ر ي مع شيء ما هو الشيء هذا هو ا ل إ د ا م إ د ا م النبي صص الخل الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الادام أ أو د م ل إ الخل الحديث متفق عليه وعن ج ا ب بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ا ل إ د ا م الخل عند مسلم وغيره يعني خبز شعير مع خل هذا طعام النبي صلى الله عليه واله وسلم خبز شعير مع خل وعن زهدم الجرمي قال كنا عند أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي فاتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إ ن ي ر أ ي ت ه ا ت أ ك ل شيئا فحلفت أ ن لا أ ك ل ه ا قال أ د ن ف إ ن ي ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل لحم الدجاج وفي ر و ا ي ة عنه قال كنا عند أ ب ي موسى الاشعري قال فقدم طعامه وقدم في ط ع ا م لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدنوا فقال له أ ب و موسى ا د ن و ف إ ن ي قد ر أ ي ت رسول الله سلم اكل منه فقال إ ن ي ر أ ي ت ه ي أ ك ل شيئا فقذرته فحلفت أ ن لا أ ط ع م ه أ ب د ا الحديث عليه وهذا داليل النبي صلى الله عليه على صلى عليه وسلم يأكل ما تيسر متفق ما أن وان زهده لم يكن تصنعا وانما على حسب الحاله التي وفيها فتنحى رجل ابتعد تنحى ابتعد اني ر أ ي ت أ ا تاكل شيئا يعني ش ئ ا غير جيد وهذا مما اباحه الله لهذه الدواب ان تاكل ما ينفعها وهذا لا يضرها, لا يضرها وليست هذه الجلاله فانما تاكل امورا مباحه ة الدجاجه、شخول. انا الموجود قال عن, عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا ل به ف إ ن ه من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة المراد به زيت الزيتون لانها شجره مباركه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه هذا فجعلت اتتبعه فاضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه والدباه هي القرع واليقطين على اختلاف أ ن و ا ع ه ا كلها د ب ا وكان النبي يحبها ويكثر طعامهم بها صلى الله عليه وسلم الحديث حفظكم ا ل ل ه متفق عليه وفي طريق ث ا ن ي ة إ ن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أ ن س فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ذلك الطعام فقرب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقى وفي طريق ث ا ل ث ة فريدا عليه دباء فيه دباء وقديد قال ق د ي د اللحم المنشف بالشمس و القديد قال أ ن س ف ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي ا ل ق ص ع ة وكان يحب الدباء فلم أ ز ل أ ح ب الدباء من يومئذ وهذا فيه أ م و ر أ و ل ه ا تواضع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وقبوله د ع و ة من دعاه من أ ص ح ا ب ا ه ر ض ا ه ثم زهد النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حيث اكل هذا الخبز مع هذه الدبه و هذا ق د ا ل ا ح م المجفف اليابس الناشف ثم فيه جواز جريان ي ا د ي في الصحفه اذا كنت تختار طعاما معينا أ م ا إ ذ ا كان الطعام ا ل ج ن س و ا ح ل ف ك ل من أ م ا م ك ثم انظر إ ل ى انس رضي الله عنه حيث قال فلم ازر احب الدبه من يومئذ كان النبي يحبها فمن ح ب ه للنبي صلى الله عليه واله وسلم حتى ما ياكله صلى الله عليه وسلم وعن حكيم بن جابر عن أ ب ي ه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ ي ت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا هذا الحديث عند ابن ماجة عند م ك ث ر به ط ع ا ن ه رخيص هذا الدب أ و متوفر ب ك ث ر ة وثماره كبيره قد تصل واحد ا ل عشره كيلو غرام قال أ ب و عيسى وجابر هو هذا هو جابر بن طارق يقال ابن أ ب ي طارق وهو رجل من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إ ل ا هذا الحديث الواحد عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه والحلواء والعسل من أ ن ف ع ا ل أ ط ع م ة و أ ك ث ر ه ا ف ا ئ د ة مع قلة و ز ن ه وخفته ا و ك ن النبي صلى الله عليه و ح ب م ا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ت خ ر ي ج شيء قال تعالى عليه ح ل و يا شيخ هذه مثل ا ل ع م ا ن ي ة ا ل ح ل و ى أ ي حلوه ح ل و ة أ ي طعام حلو حلوه, حلوة, حلوة اي طعام حلو بالسكر و بالاسره هذا حلول اي طعام حلوس و حلوس على اختلاف أ ن و ا ع ه ا وعن عطاء بن يسار أ ن أ م س ل م ة أ خ ب ر ت ه أ ن ه ا قربت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم جن جنبا م ش و ي ة ف أ ك ل منه ثم قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة و ما ت و ض أ كما مر معنا يسر النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و حسن عشرته فهو صلى الله ياكل ما تيسر قدمت الدباه ف أ ك ل ه و الشعر ف أ ك ل ه ا و الخلفا ك ل ه ا و اللحم المشوي أ ك ل ه صلى و سلم ثم قام الى ا ص ل ا ه و ما توضا ل أ ن كان آ خ ر أ م ر ي ن من النبي صلى و سلم ترك ا ل و ض و ء ممسته النار فاللحم لا ينقض الوضوء حاشا لحم الابن عند بعض العلماء تخريجه نعم هذا الحديث أ خ ر ج ه النسائي والترمذي و الامام احمد رحمه الله جميعا النسائي والترمذي و الامام احمد المسلم يحب ا ل ل و ى العسل متفق عليه نعم الحلوى العسل ن ع متفق م على البخاري ر ط ن ي مسلم كان يحب الحلوى العسل متفق عليه وعن عبد الله بن الحارث قال أ ك ل ن ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد هذا نحوه تماما والحديث رواه ابن ماجه و ا ل إ م ا م احمد رحمه الله تعالى إ ذ ا كان في مفسده اتساخ المسجد كانت المساجد غير م ف ر و ش ة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز يمنع هذا ولذلك لا يجوزنا ان نعصي لاولي الامر إ ذ ا منعت دخول م ا ك و ل ا لا يجوز ان نعصيه إ ذ ا منع من دخول ا ل م أ ك و ل ا ت المسجد عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال ضفت مع رسول الله صلى الله وسلم ذات ل ي ل ة ف أ ت ي بجنب, بجنب مشوي ثم أ خ ذ ا ل ش ف ر ة فجعل يحز فحز لي بها منها يحز يقطع يحز معنا يقطع معناه معناه يؤذنه قال فجاء بلال يؤذنه أو يؤذنه ب ا ل ص ل ا ة ف أ ل ق ى ا ل ش ف ر ة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أ ق ص ه لك على سواك أ و قصه على سواك هذا عبركم الله أخرجه الحديث داود بن ماجة عبركم أبو بن قوله يحز بمعنى يقطع تربت يداه أي من ثلاثا ترابا وهذه لفظه لا معنى لها عند العرب تربت يداه رائما أ ن ف و قاتله الله نحو ذلك او ك ت ش ف ت كامك هذه كلمات تقول العرب عند التعجب نحو ذلك و الاستنكار لا معنى لها قال وكان شاربه قد وفى ع ل شارب ا ل م غ ي ر ة ابن شعبة شارب ا ل م غ ي ر ة بن شعبه قد وفى قد زاد قد زاد ونزل على فمه ف أ م ر ه النبي أ ن يقصه ب أ ن يجعل سواك على ا ل ش ف ة وما زاد قصه ومن ه ذ اخذ أ العلماء عدم م ش ر و ع ي ة حلق الشارب و إ ن م ا قصه فقط أ خ ذ بعض العلماء من هذا عدم م ش ر و ع ي ة حلق الشارب و إ ن م ا السند قصه فقط لا ينزل على ا ل ش ف ة فقط الله ن هنا وكل واحد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إ ل ي ه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه فرفع اليه الذراع وكانت ل أ ن ه ا أ س ر ع اللحم ل ض و ج ا والينها لحم ا ل ذ ر ا كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم فنهش من قطع منها بيده نهش قطع بيده وعن أ ب ي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أ ن اليهود س م و ه في غ ز و ة خيبر تلك ا ل م ر أ ة التي وضعت السما وقال ان كنت نبيا لا يضرك و إ ل ا استرحنا منك فتركها النبي صلى الله عليه وسلم و ا رواها الحاك في المسدرك ل ق ص ة وذكر أبو عبد الباري في ع ب د ابي ل و عبيد ن أ ع ب ي قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته, الذراع ثم, قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاه من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو, لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت وهذا من معجزاته صلى الله عليه واله وسلم والحديث حفركم الله رواه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى في مسنده عن أ م ه ا ن ي ش ه بعد ذلك عن أ م ه ا ن ي رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ع ن د ك شيء فقلت لا إ ل ا خبز يابس وخل فقال هات ي ما أ ق ف ر بيت من أ د م فيه خل وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم زهده الله عليه عمه أمها الله عنها ابن فقال من عندك دخل صلى على حيث رضي شيء فقالت إ ل ا خبز يابس خبز شعير يابس وخل فقالها ت ي م ا اقفر بيت اي ما خلا بيت ع نعمه خير كثير ل ذ ا خير كثير, خير كثير داب خبز يابس وخل نعمة خير خلا خل يابس بيت كثير ما أكفر يعني ما ما وما افتقر أهل عندهم والحديث حفظكم الله أهل الله تعالى السنة نعمة عندهم حفظكم أكفر رحمه وعن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل ع ا ئ ش ة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد والخبز مع اللحم والمرق الخبز مع اللحم والمرق هذا والثريد ولا شك بفضله على سائر الطعام وعائشة الله عنها الله عنها بفضله على رضي رضي هي وخديجة مع مع شك وفضل الله عنهن افضل نساء أ م ة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذهب إ ل ى فضل احداهن على الاخرى وكلهن فاضلات شريفات صالحات رضي الله عنهم والله امهات المؤمنين وعن ن س ب مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ع ا ئ ش ة على النساء كفضل الثريد على س ا ئ ل الطعام حديث أ ب ي موسى مئه وسبعه واربعين متفق عليه وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من ثور أ ق ط ثم راه أ ك ل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا ثور واقط يعني الاقطه م ش ه و ر ة واحده يسمى ثورا يسمى ث و ر ا ا ل ق ط ع ة بلقد تسمى ثورا ا ل ق ط ع ة بلقد تسمى ثورا الحليب المجفف اللبن ا ا ج و اللبن المجفف بالشمس يطبخ حتى ينشف الماء ثم يلقى بالشمس حتى يجفف يسمى أ ق ط ا وانس أ ن ي بن مالك قال أ و ل م رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفيه بتمر وسويق حديث أبي هريرة أخرجه أبنى هريرة الأطعمة التلميذي ماجه النبي هذا أول إسلام أول أكلوا الحكم رحمه وكون طعاما في بعض حديث أنس أ م ا حديث أ ن س حفظكم الله تعالى فهو عند الترمذي وابي داود بن ماجه أ و ل م اولم يعني ي ة النكاح أولما يعني و ل ي م ة النكاح بتمر وسويق وهذا دليل على جواز ا ل إ ل ا م بذلك ع د م الذبح يجوز هذا ويجوز هذا ان و ل م ت بغير طعام الحمل فحسن كله حسن التمر والسويق يعني ا ل تمر مع الدقيق يحاس وهو الحيس تمر ودقيق وزبد وهو يسمى حيسا هذا هو الحيس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أ ت ا ن ا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال ك أ ن ه م علموا أ ن ن ا حب اللحم وفي الحديث ق ص ة حديث جابر رضي الله عنه رواه الدارمي والامام أ ح م د وله ق ص ة س ت أ ت ي بعد ذلك مائه وخمسين ع م ق و ل عن جابر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا معه فدخل على مرأة من الأنصار ف ذ بيت ح له جابر جابر دخل على ب ي واتته ل ا ر نفسه بقناع من رطب بقناع بيعاء رطب القناع يعني والوعاء يوضع فاكل ي رطب منه ثم توضا للظهر وصلى ثم انصرف ف أ ت ت ه بعلاله من علاله, من علالة الشاه فأكل صلى العصر ثم وعن ل م يتوضى ي ي من ب ام ق ي شعة الغداء ن ب المنذر ق ي شعة ا غ د ا باقي بها الغد الغد الغد الغد الغد النبي الغداء أتي يتوضى شعة فأكل ولم ه و ا دعا ت ك ي الوضوء هذا الطعام المنذر وعن من أم قالت دخل والحديث علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, علي الله الله عليه وسلم جابر الثاني رواه أصحاب السنن عديد رواه جابر أصحاب وعن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم م ع ه علي ولنا دوال م ع ل ق ة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه و ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه م ل ي ا علي فانك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فاصب ف إ ن هذا أ و ف ق لك نعم قولها دوال يعني قنوان م ع ل ق ة في البيت قنوان من كون م ع ل ق ة في البيت فقال علي م ا هذا اسم فعل بمعنى أ ب ف و ف ما هي ع ل ا ن ل ه لا ت أ ك ل ف إ ن ك ناقه يعني قريب عهد بمرض قريب عهد بمرض وهذا دليل على أ ن المريض أ و من كان قريب عهد بمرض يمنع من بعض ا ل أ ط ع م ة ا ل ح ا ر ة ومنها التمر ف إ ن التمر حار جدا ثم طالب طبقت لهم طعاما بل هو س د ق وشفاك ل النبي وقال اعلم هذا فاصل وهذا الحديث ع نعم د داود أبي ا و ل ن س ا جاء وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ن ي فيقول اعندك غدا ء ف أ ق و ل لا فيقول إ ن ي صائم قالت ف أ ت ا ن ي يوما فقلت يا رسول الله إ ن ه أ ه د ي ت لنا ه د ي ة قال وما هي قلت حيث قال اما إ ن ي أ ص ب ح ت صائما قالت ثم أ ك ل ياتيني وقت الضحى فيقول عندك غداء هذا وقت الغداء عندهم قبل ا ل ظ ه ا وقت الغداء عندهم, عندهم, عندهم, عندهم, عندهم, عندهم فيقول لا ما عندنا شيء فيقول اني صائم وهذا دير على جواز تاخير ن ي ت ي صوم النفر ل الى النهار صوم النفلي النهار هذا دير على جواج ذلك الحيس كما مر معنا والتمر والاقض او الدقيق والسمن والحيس وكان صائما صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يومه ذاك فهذا دليل على جواز ي أ ن يفطر المتنفل متى شاء ل أ ن المتنفل أ م ي ر نفسه جوازه فتر المتنفذ متى شاء فتر متى نعم وعن انس بن ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام وهذا من شكر ا ل ن ع م ة ومن تواضع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وعدم تكبره على رزق الله عز وجل ف إ ذ ا بقي في ا ل ص ف ح ة شيء اكله النبي س أ ق و ل هذا يعجبني وكان ياكل قداده كذلك ويما بقي في القدر صلى الله, صلى الله عليه و ل ل ا ك ر ا م ة و ا ل ك د ا د ة وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وشكر س ل م و النعمه وهذا وحديث أ ن س حفظكم الله و م ا ح م د والحاكم و ص ح ا ب ي اللي قبله عائشه الترمذي ي بالسنن باب ما جاء في ص ف ة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام أ ن ابن عباس رضي الله عنهما ا الله الوضوء صل... هنا معناه اللغة والغسل معناه هذا معناه الوضوء معناه أن ن رسول وضوء لديه ه اللغوي وهو غسل ي د ي ن ي والفم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إ ل ي ه الطعام فقال ف ق الا و ألا ن أ ت ي ك بوضوء قال بوضوء قال إ ن م ا أ م ر ت بالوضوء إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة وفي ر و ا ي ة فقال أ ص ل ي فاتوضا ل بالفتح ما يتوضا به و بالضم الفعل الوضوء والوضوء الوضوء بحواء ما يتوضا به والوضوء بالضم الفعل باب ما جاء في قول رسول الله ه هذا رواه الله الله عليه الحديث داود والنساء、ومسلم. باب ما جاء الطعام ومسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد في يفرغ أبو ن ما م عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م فنسي أ ن يذكر الله تعالى على طعام ه فليقل ب س م الله أ و ل أ و ل أ و ل ه و آ خ ر ه هذا الحديث حفظكم الله عند أ ب ي داود والنسائي والترمذي ولذلك المشروع أ ن يذكر المسلم ربه عند البدء في الطعام والشر يقول بسم الله لكن إ ذ ا نسي ماذا يقول يقول بسم, وآخر بسم الله اوله و آ خ ر ه أ و بسم الله في أ و ل ه وفي آ خ ر ه روايات وعن عمر بن أ ب ي س ل م ة أ ن ه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك عمر بن س ل م ة ربيب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من زوجه ا ب س ل م ة رضي الله عنها يتيما ن ش أ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ي أ ك ل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمه كل بيمين سم الله وكل بيمين كل مما يليك وهذا الحديث متفق عليه وعن أ ب ي ا م ا م ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رفعت ا ل م ا ئ د ة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع غير م ولا د ع و مستغن عنه ربنا هذه بعض الاذكار ا ت تقال بعض الطعام وهي ك ث ي ر ة م ب ا ر ك ة منها هذا, الأذ... هذا ذكر مبارك وقول غير مودع يعني أ ن ن ا لا نترك الله عز و جل ولا نترك حمده سبحانه وتعالى لا نترك ربنا ولا ذكرا ولا حمدا سبحانه وتعالى ولا م س ت م ولا لا ن س م ع لهم ر ف ط عين سبحانه وتعالى والحديث عند ا ل إ م ا م البخاري وغيره الحديث رواه البخاري وغيره وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل الطعام في س ت ة من أ ص ح ا ب ه فجاء ع ر ا ب ي ف أ ك ل ه بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم وهذا دليل على م ش ر و ع ي ة ا ل ت س م ي ة و أ ن ه ا من أ س ب ا ب نزول ا ل ب ر ك ة وعدمها من أ س ب ا ب نزع ا ل ب ر ك ة فكان الطعام يكفي س ت ة ف أ ك ل و ا واحد في لقمتين لانه ما سمى الله عز وجل ما سمى الله والحديث عند الترمذي و أ ب و د و د بن ماجه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يرضى عن العبد أ ن ي أ ك ل ا ل أ ك ل ة فيحمده عليها أ و يشرب ا ل ش ر ب ة فيحمده عليها هذا هو الواجب ان نشكر ا ل ن ع م ة نشكرها ب ك ل م ة نقول الحمد لله أ و الشكر لله ونحو ذلك وهذا الحديث حفظكم الله تعالى ا ل إ م ا م مسلم وغيره ا ل ومسلم وغيره باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثابت قال أ خ ر ج إ ل ي ن ا أ ن س بن مالك قدح, قدح, قدح خشب غليظا مضببا ب ح د ي د فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح وعاء الشراب مضبب ا محاط ح ا ف ة ا ل عليا بحديد ل أ ن الخشب يتكسر فيضعون ض ب ة حديده على طرفه حتى لا يتكسر وهذا الحديث رواه ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى وعن ناس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء و ا ل ن ب ي ذ والعسل واللبن وهذا دليل على زهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وعدم توسعه في الانيه ن ل ل ل ح ا ا ي ب ذ الآن غير ذ ا النبيذ معناه قديما اطرح التمر أ و الزبيب من الليل فجرب في, في الصباح هذا معناه النبيذ ليله و ا ح د ة أ م ا النبيذ ا ل آ ن الاسم العام لا, لا يجوز سواء في الإيمانات باب ما ج في ف ا ك ه ة و ا ل ح حفظكم د ي ث ا ل ل ل ه رواه ا إ م ا م س ل م وغيره و ر ا ه الإيمان مسلم وغيره, رواه الإمام مسلم وغيره. باب ما جاء في ف ا ك ه ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر قال ك القثاء ن ا ن ب ي عليه يأكل صلى الله عليه وسلم ل ا بالرطب القثاء مثل نحو الخيار معروفه نحو الخيار لكنها م ر ة فيها بعض مراره غير ح ل و ة ولذلك يكسر النبي مرتها بالرطب الحلو والحديث الله متبقل عليه حفظكم وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي أ ك ل البطيخ بالرطب البطيخ الشمام والخربز المعروفة وكان في ذلك زمن كان في ذلك الزمن مر ولا زال بعضه إلى الآن مرا فكان مراته بالرطب وهذا الحديث كذلك رواه الإمام التلمذي داود والنسائي ذلك ذلك إلى كذلك بعضه وأبو في في يكسر زمن مر مر موجد وعن انس ب مالك قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب الخربز هذا هو هذا البطيخ والخربز وفيه ه و مبهو فيه بعض م ر ا ر ة وكنا قديما ناكله مع السكر الان اصبح حلو مع التقن الحديثه فالنبي ياكله مع الرطب ليكسر مرارته تخليف. والحديث اخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي وعن أ ب ي هريره قال كان الناس إ ذ ا ر أ و ا أ و ل الثمر ج ا ء و ا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا أ خ ذ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إ ن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك و إ ن ي عبدك ونبيك و إ ن ه دعاك ل م ك ة و إ ن ي أ د ع و ك ل ل م د ي ن ة بمثل ما دعاك به ل م ك ة ومثله معه قال ثم يدعو أ ص غ ر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر في في الحديث أمور منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته هذا منها الله عنهم الله وآله الصحابة كانوا صلى وسلم أمور أن ف ي أ ت و ن ب أ و ل الثمن تبركا بدعائه صلى الله عليه وسلم ف ك ا ن يدعو لهم اللهم بارك ن ا في ثمارنا وبارك ن ا في مدينتنا وهي هذه التي نحن فيها نحمد الله ونشكره وبارك ن ا في صاعنا وفي مدنا اللهم إ ن ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك و إ ن ي عبدك ونبيك وانه دعاك ل م ك ة دعا النبي إ ب ر ا ه ي م في قوله ت ع ا ل ربنا إ ن ي أ س ك ن ت في ن ب ل ت ي ومن غ ي ر ي زاد و ي ت ك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهون ا ل ه م وزور الثمرات على ما يشكرون و إ ن ي أ د ع و ك ا ل ا ل م د ي ن ة ودعاك بي ومثله معه ف ا ل ب ر ك ة في المدينه ضع في ا ل مكه د ي ن ة ضعفة م ة ذ ا مشاد أمر ثم يعطي ذلك صلى ا ل و ل ي ه وهذا ك ل من ا ل س ن ة ا ل ث ا ب ت ة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ا ل إ م ا م مسلم وغيره باب شراب خبالا ما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف نقف عند هذا والله الله قال ما معنى لا وسلم وأعلم وسلم معنى في صفة نقف نقف عليه عليه صلى صلى رسول تألوه أعلى عند يعني لا تترك فسادا إ ل ا علمته إ ي ا ه البطانه بطانه السوء لا ت أ ل و ه خبالا لا تترك فسادا إ ل ا علمته إ ي ا ه و أ م ر ت ه به و ح ث ر ت عليه يقول كيف يتعامل ا ل ط ل ب ة فيما بينهم يتعاملون بالحب في الله يحب بعضهم بعضا في الله ويتعاونون على فهم الدرس وتحضيره وشرحه هكذا حال الطلبه هل ا ل أ ك ل ب ا ل م ل ع ق ة مخالف ل ل س ن ة لا غير مخالف لان هذه ع ا د ا ت ان شئت ب ا ل م ل ع ق ة و ان شئت ب ا ل ش و ك و ان شئت باصابع كل واحد يقول كيف نتعامل مع ا ل ر ا ف ض ة على ض ك ت ب ا ل س ن ة نعاملهم كما كان النبي يعامل المخالفين في زمانه لا نؤذيهم ولا يؤذوننا ولا نظلمهم ولا يظلموننا ونعدل معهم ويعدلون معنا ولا ن م ن ع حقوقهم لعق النبي أ ص ا ب ع اليد اليمن الثلاث فقط هذا الذي ثبت من اعتمر في رمضان وكانت عليه ف د ي ة وما قدمها دين في ذمته حتى يقدمها هل أ ف ع ا ل النبي كلها س ن ة قلنا العادات س ن ة العادات غير سنن العبادات هناك سنن ة عادي س ة عاديه ب ة و ا ل ل على وسنن ل ل ل م و ا س ت عباديه إلى الدروس ا من ا يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط لتنت وجزاكم ُُ الله َُّ خيرا َْ